الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسجدان والسماء أرفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة وانتر والأخل ذات الأكمام والحب العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من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 يا ربكم تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي ألان إِرَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الْثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِّي سَتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا إِنِّي سَتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَنْتُمْ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنب به انس ولا جان فبأي آلاء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 يطوفون بينها وبين حمين آن فبأي آل ربك مات كذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آل ربك مات كذبان دوات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 ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آل ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آل ربكما تكذبان مدها مَتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيان